وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله